الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا الله سوو اقيمو صفوفكم اعتدلو سوو صفوفكم وسد و الخلل ا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 و م ا ت ش ا ء و ن إ ل ا ل ن ا ء ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن الاسلاميه ل ه أكبر الله 「あなたは私の手を借りてくれた人れた人間を信じてくれた人間を信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 بربك الكريم ا ل ذ ي خ ل ق ك ف س و ا ك ف ع د ل ك في أي ص و ر ة م ا شاء ركبك ك ل ا ب ل تكذبون ا د ي ن وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم ي ص ل و ن ه ا يوم ا ل د ي ن و م ا هم عنها ب غ ا ل ب ي ن وما أدراك ما ي و م ا ل د ي ن ثم م ا أ د ر ا ك م ا ي و م الدين 「私の思い出は何でもいいです」 السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله